وَإذا تُطلَعَلَْهِ آياتُنَا وََّ مُستَكْبِ وَْكَأََّم يَسْنَعهاَا فَأَلًا يَسمَهاَا كَأََّ فِي أُذُ نَيْهِ وَقُر فَبَشِّرْهُ بعَذاابِ لم إِ الذيَّنَ آملُ وَامِلُ الصَّالِحَاتِ لَهُ جََّةُ النَّعم والخالدين فيها وعد الله حطا وهو العزيز الحكيم صلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمتده من بعده سبعه ابحر والبحر يمتده من بعده سبعه ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم